yuriduna an yakhruju minan-nari wa hum minha Vai expelled mihleid, siis võimei heidi sõ humanused olosid olga cùnga فَمَن تَبَ مِم بَدِغُمِ وَأَصْ لَحَ فَإِن اللََّ يَتُوبُ عَلَ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 امِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَا